بسم الله الرحمن الرحيم ط ا س ي ميم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نتلو عليك من ن ب أ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون ع ل ى في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح أ ب ن ابناءهم ء ه م ي ذ ح أ ب ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم اهمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم, ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 فلما ان اراد أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد إ ل ا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين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 ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أ م ة من الناس يسكون ووجد من دونهم م ر أ ت ي ن تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا ل ر ع ا ء و أ ب و ن ا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب إ ن ي لما انزلت إ ل ي من خير فقير فجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى ا ل أ ج ل وسار ب أ ه ل ه آ ن س من جانب الطور نارا قال ل ا ه ل ه ك ث و قال ل أ ه ل ه م كثوا اني آ ن س ت نارا لعلي اتيكم منها بخبر لعلي اتيكم منها بخبر أ و ج ذ و ة من النار لعلكم تصطدون فلما أ ت ا ه ا نودي من شاطئ الواد ا ل أ ي م ن في ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة من ا ل ش ج ر ة أ ي ي ا موسى إ ن ي انا الله رب العالمين و أ ن أ ل ق عصاك فلما راها تهتز كانها جان و ل ا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من ا ل آ م ن ي ن اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم اليك جناحك من الرهب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 ويوم القيامه هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمه, وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إ ذ قضينا إ ل ى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكنا ا ن ش أ ن ا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أ ه ل مدينه تتلو عليهم اياتنا, آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إ ذ نادينا ولكن ر ح م ة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من, من ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م فيقولوا ربنا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 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إ ل ه إ ل ا هو له الحمد في الاولى و ا ل آ خ ر ه وله الحكم واليه ترجعون قل أ ر ا ي ت م إ ن جعل الله عليكم الليل سرمدا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م بضياء أ ف ل ا تسمعون و يوم تسكنون ن إن النهار من قل القيامة جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا أرايتم يأتيكم سرمدا غير ر فيه ت ب ص